فما كان دعواؤهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إن كنا إلا أن قالوا إن كنا غالمين فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا المرسلين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 ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قَلِينَ مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ لَمْ يَكُفِّ مِنَ الْسَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ إذْ أَمْرَتُكَ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 وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلم ماذا قشجرت بدت لهما سوءاتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبقوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون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 أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حط عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون انهم مهتدون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 هم فيها خالدون، فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى.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 حتى إذا داركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء أضلنا فآتهم عذاب ضعف من النار قال لكلهم ضعف ولكن لا تعلمون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 وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا لا نكلف نفساً إلّا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتذى لولا لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود ونود أن تلقوا الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون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 كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون 110. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلوا قلنا مع القوم الظالمين ولذا أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسمائهم قالوا قالوا ما أعلانكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسواه من قبل قد جاءت رسول ربنا قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفاء؟ فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 فأسقناه لبلد ميت فأنزلنا, فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الكلّ وآخرقنا الذين كذبو وأغرقنا الذين كذبو بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أ فلا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 أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إن معكم من المنتظرين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 قد جاءتكم بينت من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها فذروها ثأت في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم فيأخذكم عذاب أليم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 وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً من دُونَ النِّسَاءِ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 قد جاءتكم بينة من ربك فأوثوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لَهُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم الله كيف كان عاقبة المفسدين وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرْ فَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا أول تعودن في ملتنا قال أَوَلَوْا قُبْلَنَا كَارِهِينَ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أنت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 أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتهم وهم ناسون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 الَّذِينَ شَغَلَ وَأَصْبَحْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذالك يطمع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهده وإيوه وجدنا وإيوه وجدنا أكثرهم لفاسقين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 وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهرون قال فرعون آمنت به قبل أن أذل لكم إن هذا لمكر مكرت به في المدينة لتخرج لتخرج منها أهلها فسوف تعلمون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 قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آلاف عون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون.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 وقالوا مهما تأتنا به من آية لن تسحروا لها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات فاصطلاع فاستكبروا فاستكبروا وكان قوم مجرمين ولم وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى علنا ربك بما عهد عندك لأنك شفت لأنك شفت أن الرجز لنؤمن لك ولا نرسلنا معك بني إسرائيل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 ما كانوا يعملون؟ قالوا غير الله أبعيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آلة فرعون يسونكم سوء العذاب يقتلون يقتلون أبناءكم ويستحيون نسائكم.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 فَلَمَّا تَجَنَّى رَبُّهُمُ الْجَبَنَ جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ كَبُرْتَ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ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 أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من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 قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها غفور رحيم ولم يمسك زعم موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون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 المعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم قصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك, أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس لي رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض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 واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه مثنتين عشرة أسباق الأمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاغوا قومه أن اضرب عصاك الحجر فانبجست فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسروى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون اذ يعذلون في السبت اذ تاتيهم حيتالهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون ويوم لا يسبتون لا تاتيهم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 وَإِذْ أَذَّلَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ النَّعْدَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 خذوا ما آتيناك بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم أليس بربهم قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنك أنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريئة وكنا ذريئة من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَإِذْ عليهم عَلَيْهِم نَّبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ كَلْبٍ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ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 إن هو إلا نذير مبين، أَوَلَمْ يَأُوذُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَالنَّعْسَ وَالنَّعْسَ أَيْ يَكُونَ قَدْ قَتَرَ بَأْجَرُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ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 ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مس لي السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِهُ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْتُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَذْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُ مَالًا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِنْ تَدَعُوهُمْ إلَى الْهُدَا لَا يَتَبِعُوْكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدَعُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ ثَالِقُمْ فَدَعُوهُنَّ فَدَعُوهُنَّ فَلْيَسْتَجِيبُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْنُولٌ يُوَصِّرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ دَعُوْ شَرْكَ أَكُمْ ثُمَّ كِذُنْ فَلَا تُظْرُونَ ان وَلِيُّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ لِصَرْفِهِمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوا إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَى الظَّنَّ يُنْظَرُونَ إليك وَتَرَاهم يَنظُرون إليك وهم لا يَبْصِرون خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وَأَثْرِ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَبَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ ويسبحونه وله يسجدون